وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا أن مسألة عدم جواز عقد النكاح بلحاض زمن الاستقبالي اجنبيه عن قضية التعليق فحتى لو كان تنجيزيا أعقد على امرأة لما بعد الشهر هذا يقينا باطئ لا أحد يفتي. بالصحة وايضا اجنبي عن الروايات التي اشار اليها السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه فلو ان هذه الامر التي عقدت عليها لما بعد الشاه كان في الشهر الاول العقد المنقطع كانت تحت العقد المنقطع او اضف الى العقد المنقطع وبعد ذلك هم عدتها وبعد ذلك بعد كم اشهر انا من الان اعقد اليها لما بعد كم شهر في الوقت الذي ينتهي عقدها ومتعتها وتنتهي عدتها ايضا وهذا ما علاقه بروايات حرمه النكاح بالمزوجه فانها تزيج الروايات لا تنظر إلى, الى هكذا مسألة انما المقصود اني لا يجوز لي ان ازاحم زوجها الاول هذا المفهوم من, حرم من روايات حرمه النكاح بالمزوجه وانا ما زاحمت زوجها الاول إذن المسألة أجنبي عن هذا وإنما المسألة مرتبطة بقضية أخرى وهي أن العقود يصدعنا عن النكاح العقود البيع هذا الكلام يجري حتى في البيع أنا لا أستطيع أن أبيع بيتي لما بعد الشهر بيع البيت حالي فتماما على خلاف الإيجار أنا أؤجر بيتي لما بعد الشهر لشهر رمضان لاعتبار أن المستأجر عند مجالس رمضانية يستأجر مني بيتي لشهر رمضان طبيعة الإيجار هكذا وطبيعه البيع هكذا وهذه يتحكم فيها الارتكادات العقلائيه بالدرجة الأولى والتي هي منغصره ويتحكم فيها ايضا بالدرجة الثانيه الفهم المتشرع الفهم المتشرعي ايضا يتحكم في ذلك والفهم المتشرعي ايضا هكذا قائم يفرق قلنا مثلنا بثلاث امثله قلنا عدنا ايجار وعدنا وصية وعدنا بيع في الايجار الارتكاد العقلائي والفهم المتشرعي ايضا يحكمان بان الايجار يمكن ان يتعلق بقطعة زمنيه متأخرة وما اكثر ذلك في العرف ولل العقلاء ولل المتشرع ولا يدخل ذلك في موضوع التعليق أصلا أنا ما أعلق أنه ما أقول آجرتك منجزا ومن الآن ومن الآن أملك الثمن اجرتك لي ما بعده لشهر رمضان فلو كان التأجيل تعليقا والتعليق يعطي معنى التأجيل إذن المفروض أن لا أمر في الثمن أيضا فإنما مهو ليس هذا هذا في الإيجار. وفي الوصية في الوصية أصلاً هي استقبالية فساء الإيجاب يمكن أن يكون بشأن قطعة زمانية متأخرة وبشأن قطعة زمنيه حالية لكن في الوصية أصلاً ما ممكن إلا أن تكون بشأن قطعة زمنيه مستقبلة مستقبل هذا القسم والقسم الثالث البيع. البيع لا أحد من العرف أو من العقلاء أو من المتشرع أن يقول هذا البيع يعطي تمليكا استقباليا وما له علاقة مع الموضوع التعليق أصلا ما يعطي المفهوم العرفي والمتشرعي والعقلائي للبيع هو التملك الحالي. نعم قد أشتغل على المشتري ال لا يأخذ ال لا يقبض السم مصمنا لا يقبض البيت مني الآن هذا معقول البيت ملك لكنه يسمح لي ال أجلس في هذا البيت كم شهر إلى أن أحصل على بيت آخر هذا ما بيشعر ممكن لكن هذا غير مسألة أني اؤجل تملك البيت لما بعد كم شهر نعم بإمكاننا أن نقول دعنا عن اسم البيع لماذا نتقيد بالأسماء دعنا عن اسم البيع أنا أملكك بيتي هذا لما بعد أشهر. عشرة اشهر الان انشئ تمليك البيت اليك لما بعد أشهر. عشرة اشهر متاخر تمليكا بعوض هم لا تقول هبه حتى يرجع احد الهبه الى رفع المانع لا لا تقول هبه. حتى واحد يقول عسنان الهباه معناه رفع المانع رفع المانع عقدان ويمكن ان يكون رفع المانع بلحاظ ما بعد عشرة أشهر لا فبليك بأراغ ممجن أخذ منك فلوس أملكك هذا البيت لما بعد أشهر عشرة أشهر وبفلوس تقول هذا ليس بيعاً في القرف المتشرعي أو ليس بيعاً في معناه القرفي أو ليس بيعاً في ال... في معناه العقلي ليكم, ليكم بس بس لسه إن شئنا أحببنا أن نسمي بيع الآن معنى جديد للبيع نسمي. من رجل من سمي ليس بيع ولا نتمسك في تصحيحه لأحل الله البالح لأنه ليس بلعه وإنما نتمسك في تصحيحه بأوفو بالعقود ألم نقل حينما بحثنا أوفو بالعقود ألم نقل أن أوفو بالعقود يشمل العقود المستحدثة التي لم تكن في زمن تشريع أصل الإسلام لم تكن في في زمن المعصومين كالتأمين مثاله الواضح هناك أمثلة أخرى يذكروها التوريد وما شابه لكن في كونها شروط في كونها عقود مستحدثة إشكال ما معلوم أن تكون عقود مستحيلس انما أصاليب لنفسه وقوله القديمه أصاليب لم تكن ذاك الوقت ذاك الوقت التوريد من لن يوردوا مع بعض المسافات وعدم البرقيات وعدم الرسول والرسائل وما شابه شيء ما موجود وأورد الآن. من مملكة أخرى الآن هالأمور موجودة نعتبره عقدا مستحدثا مواضح لكن الفرد الواضح الجلي موضوع التأمين هذا واضح أنه شيء مستحدث عقل مستحدث ونصححه بأوفو بالعقد فك فليكون هذا أيضا عقدا مستحلا أن لي أملكك هذا البيت بسنة لما بعد عشرة أشهر فلا تملك بيتي الآن وإلى عشرة أشهر أو في العقود الشاملة. إذن هنا يأتي هذا السؤال وهو أنه فما المانع من ان نحكم هذا الكلام في باب النكاح الاهم خل نقول اننا نستحدث نكاحا جديدا وهو النكاح الاستقبالي أنا وهي نتفق على نكاح على معنى النكاح على معنى الزواج غير الزواج الذي كان مفهوما لدى الشرع والشريعة والكتاب والسنة وقتئذ وهو النكاح الاستقبال أن تكون زوجة لي بعد شهر ما هو المانع عن ذلك ونثبت صحه ذلك لا باحل الله النكاح حتى يقال احل الله النكاح يعني النكاح بمعناه الذي كان وقت اذن وانما بؤوف في العقود هذا عقل هذا ما يمكن ان يقال في المقام إلا أن هذا جوابه شبيه بالبحث الذي مضى منا بالكلام الذي مضى في بحث النكاح المعاطاتي شبيه بذلك أليس في بحث النكاح هم قلنا هناك انه لم لا يصح هذا الاشكال هناك عرضنا قلنا لم لا يصح النكاح المعاطاتي نحن دليلنا على صحه البيع المعاطاتي لم يكن عبارة عن الأدلة المعروف لدى القدامى من أنه مثلا المعاطات اصلا ليس بيع ليست بيعان لكن الاجماع مثلا دل على صحته او ما شابه ذلك او القول بان المعاطات لا تفيد الا الاباحة لانها ليست بيعا حتى يشملها ولا عقدان حتى يشمله أوفف العقود ولا بيعان حتى يشمله أحد الله البيع إنما تفيد مجرد إباحة إذن في التصرف وما شابه ذلك من الآراء الكثيرة التي مبكوة في الكتب والتي هي كلها آراء قدام رحمة الله عليه. نحن لم ندخلها للمداخل وإنما قلنا ان المؤاطات عقدون بيعون بيعون عقدون تجارتون كل هذه العناوين صادفة علي، هكذا قلنا ولكن في خصوص النكاح كل هذه هذا تذكرون بحثنا نحن أظن, أظن قبل التعظيم شرحنا أن الإطلاقات كلها لا تشمل النكاح المعاطي ذلك للارتكازين العقلائيين القطعيين والمتشرعين الارتكادين العقلائي والمتشرعين القطعيين ألم, ألم نقول هكذا شبيههم بذلك نقوله الآن في باب النكاح نفس نفس روح رحصناه طبعاً ماذا أقول؟ أن كل النقاط التي بحثناها في في النكاح المعقاطي قبل التعظيم تأتي هنا مو مقصودها لا النقاط كثيرة كانت والشرف الطويل وعلي بحثناها بعضها تجي هنا بعضها ما تجي هنا وعليكم بمراجعة ذات البحث اذا انتو كاتبينه لا كاتبين او تستطيعون ان تخبرون الاشرطة اذا تسمعون اذا ما كاتبينه لكن اجمالا كلامنا هذا شبيه بلا كالكلام ونقول لا شك ان هناك ارتكاظا قطعيا لا يشبه شك وخلائيا ووضحنا ايضا هناك ان هذا حتى ادى الكفر والفسد موجود قالت ما هناك هم ما يهتمون بالفساد يعني ان اذا هناك هناك لو راوا شخصا زنى بمراته يقولون هذا غير مسألة أنه يعتقدون أن هذا نكاح فرق أن هذا زواج فرق بين الأمرين فحتى في البلاد الفاسدة الكافرة الارتكارات هناك محكمة هناك موجودة نعم الفرق بينها وبين البلاد المؤمنة أنه أصل الفساد مؤمن عجوز أصل الزنا مؤمن هذا الشيء هو لا يلتفتوا إلى هالنكات الأقلائية بالنسبة للنكاح على شيء آخر التبعات لا التبعات شيئون إلى مقاييس حتى إذا مقاييس شرعية مقعتهم مقاييس الأقلائية موجودة حتى هناك موجود على كل حال فإذا النكاح لا يشمل شيء من الإطلاقات خب الآن ما دان صار القرار على أن نمشي وفق ترتيب الشيخ الأنصاري وهم نحذف ما نحذف بأعتبار أنه أكثر التفاصيل نحذفها ما نفيدكم على الكتب الشيخ الأنصاري ذكر من جملة شرائط العقد التطابق بين الإجابة والقبول هذا من جملة شرائط العقد أما أنه خب أنا أبيع كتابي أنت تقول قبلته ثيابك هو واضح العقد يبدو عن إيجاب وقع على الكفر وقع على القبول وقع على الأشياء هو واضح هذا هو واضح هذا الشرق إن شئت فسمه من الشراط الواضحة لا يشك في أحد إذا ماخر تطابق بين الإيجاب والطبول، لم يتم البيع وإن شئت فسمه بأن هذا الشرق أصلاً مستأنف يعني ليس شرط ليس شرطة هو احنا دعنا نتكلم في العقد إذا ما كنت تطابق أصلاً عقد ما موجود ربطوا الالتزام بالالتزام ما موجود إنما يرتبطوا الالتزام بالالتزام إذا كانا متطابقين كيفكم سموه أنه شرط واضح أو سموه أنه ليس شرطا هذا شرط مستعنف ولولا أنه ذكروا تحت هذا الشرط فروعا تلك الفروع بحاجة إلى تأمل وبحث. لكننا نقول هذا البحث يجب أن يحذف أصلا شنو من بحثان واضح التقابل بين بين الإيجاب والخبر إلا أنهم ذكروا فروعا والفروع كثيرة أنا أقتصد هو بناء على الاختصار اللي باني... باني علي على الأقل في المطالب الموجودة في الكتب أقتصد النكات التي تجي والتي مو موجودة في الكتب اضطر ان اشرحها لكن في المطالب الموجودة اختصر انا تلك الفروع من قبيل فروع المنازعات فروع الاستلافات في الفتوى بين البايع والمشتري طالعوا الكتب فقط وفقط اكتفي بالكلام المختصر حول اهم تلك الفروع هذا اتعرض له والباقي احكيلكم على المطولات اهم الفروع المطروحه هذا يقولون لو اختلف في الشرط وعدم الشرط فهل هذا معنى أن الإجابة القبول لم يتوافق ويبطل البلع أو لا الاختلاف في السعر مو معنى أنه الإجابة القبول لم يتوافق فمثلا تعرف القول بأنه لا هذا ما أريد روغط بيه الشاق ليس روكنا الركن إنما هو الثمن والمثمن فلو اختلفا في الثمن والمثمن أنا بعت شيئاً ذاك اشترى بني شيئاً آخر طبعاً هذا باطل لأنه لو يوجد توافق بين الإجابة والقبول اما الشرط هذا شيء اضافي ما الي ركنية في نظر العرف فالاختلاف في الشرط ما يبطل عقد نعم حينما ما رفع بشرطيخ اني خيار دخل في الشرط اما انه يبطل لا هذا تعارف القول كم هذا الكلام وأمثاله راجعه في الكتب أنا ما ارتضي طبعا هذا الكلام هذا الكلام مصحي وأبين ما أفهمه وراجع الكتب الذي أفهمه هو أن الشرط أمره بيد الشارط مثلا الموجب فالموجب تارة يجعل الشرط قيدا في إجابه ومحصصا له بحيث في غير دائرة الشرط إجاب ما عنده يحصص الشرط او المشتري سيكون لشارط فسأنا فرضت فرضت البائع مثلا افرض اشتريت العبد بشارط الكتاب بشارط ان يكون على العبد يعرف اكتب وقد اتعنا هذا قيدا في ايجابي بحيث ايجابي لم ينعقد او, أو, في, أو في شرائي لم ينعقد إلا على الكاتب أو بعتك بيتا بشرط أن يكون الثمن الذي تعطيني من فلس دولار مثلا مو من فلس تومان أو من فلس تومان مو من فلس جنيه دولار مشتربا عليك هذا الشرط بجعلت هذا قيدا مخصصا فأقول في غير دائرة هذا القيد ما عندي أصلا معاملة وياك هذا يمكن بشأن الموجب ممكن هذا بشأن المشتري بشأن المائع ممكن, ممكن بشأن المشتري ممكن هذا إن كان هكذا حتما دخل في بحثنا وذاك لا قبل بلا هذا هذا ما كنت تطابق بين الإجابة والقبول يقينا لا لا يوجد تطابق ويبطل البيت وأما إن لم يكن هكذا إنما الشرط كان التزاما في التزام التزام في التزام مو أنه جعل محسوسا ومقيدا هذا يختلف باختلاف قصور قصدهما يمكن أن يقتصر التخصص والتقيد ويمكن أن يقتصر التزام أفراد هذه الأصبار طلبة يعرفون أن الشاف الابتدائي منافس على ما هو المشهور فلأنه يريد يلفظ الشاف يسوي التزام في التزام حتى ليكون ابتدائي حتى ينفض حتى يجب على ذاك الوفاء يعرف ان الشرط الابتدائي يرجع الى مجرد وعد ولا يجب الوفاء به بس لم نفتي ما قدنا احنا انشبه انه الوعدة الابتدائي يصعب القول العدم الوفاء به هو المشهور ورأى انه يبقى على الابتداء لا اجيه لفاق فلكي يلزمك بالبفاق على التزاما في ضمن الالتزام فاذا لم يلتزم البيع ما يبطل لانه لم يكن الشرط محصصا ومقيدا التطابق موجود وبناء على هذا احنا انقسم المسألة إلى إثلث الشقوق هاشل نقول نقول تارة يكون الشرط مخصصا فمقيدا وهذا راجع إلى قصد الشارط فإن كان مخصصا مقيدا يبطل البيع قطعا لأنه لا يوجد تطابق. بين الإجبار والقبول، فلم يرتبط التزام بالتزام. يطلع. هذا الشق الأول. الشق الثاني أن يكون الصعب مجرد التزام ضمن ربط التزام، مجرد النه التزام في ضمن التزام. التزام، بس. مو عقد التزام مرتبط بالتزام العمل بالبيت وأن يكون ذاك من يقبل يقول قبلته يقبل أصل العقد لكن يقول قبلته بلا شرط من يقبل الالتزام هنا إذا لم يقبل الالتزام البيع لا يبطل ولكن الخيار من الآن موجود لي أنا البائع على كل حال أنا ربطت الالتزام يعني شرطت عليه أن يقبل بهذا الالتزام من وهو موافق لي حق ان اسحب ايجابي يعني افسخ لانه موافقه قال قبلته بلا شكل اقوله في ما اللي ماريته ماريته ماريت ماريت فالعقد اسحب هذا اهم الشكل ومن حقي ان لا رغم انه لم يلتزم فأنا برجاء أن أنه يروح إلى بيته ويفكر وبالتالي يعمل بالشرط رغم أنه لم يلتزم بهالرجاء ما فسخت هذا مشق. ما فسخت إلى أن صار وقت الوفاء بالشرط فإن وفى عملا وفى رغم أنه لم يلتزم عند إذن بعد ما عندي خيار لأن البيع صحيح البيع صحيح لأنه لم يكن مخصصا ومقيدا الشرط وهو في عملانها موافع فلم يتحقق تخلف في الشرط فينتهي خياري وإن لم يفي ذاك الوقت عندي خيار عندي خيار اقدر افسخ عن وأقدر لا افسخ هذا مش شق هناك شق ثالث وهو لو انني شربت عليه شرطا وهو التزم لكن كان ينوي التخلف تخلف العمل ولكنه التزم سيتخلف عملا فالله اعلم به وميري اعلم بما سيفعل او لو, حتى لو كان لا ينوي التخلف بعد ينتخل هذا الشق الثالث في هذا الشق الثالث البيع الصحيح لانه حتى في الالتزام موافق وخيار اول امر موجود لأنه هو وافق على الالتزام لا معنى لأن نقول منذ البيت من حقي ان اسحب إيجابي لأنني ربطت الالتزام بينما ذاك ما ربط لا ذاك ما ربطت فهنا الحق العقلائي الذي يقول إلي حق ان اسحب ما, ما ولكنه في وقته ان أفضل خب ماذا؟ ما أفضل لك الوقت إلي خيار تخلف الشعب هذا هو الشق الثالث من الشقوق الثلاثة هذه خلاصة ما أقوله بعد ما اريد اجيب كلمات الاصحاب لمناقشتها من انتم على ضوء هذا الميان راجعوا كلمات الاصحاب وناقشوها وايضا عنول هن... الشيخ الانصاري شرطا اخر من شرائط العقود من شرائط العقل وهو أن يكون كل من الموجب والقابل في طول زمان الإجابة والقبول أن يكونا جامعين لشرائط الإنشاء سواء الشرائط التكوينية او الشرار التعبدية، فلو ان الموجب حين الايجاب كان نائما شرط تكويني موجود، حين القبول قام صح، وقال في ح حالة النوم في حالة النوم وحين ما راد يقول القابل يقبل، فلس هو من النوم يقول هذا باطل بالعكس في حالة الايجاب كنت صاحي بعدين اجتني غفوة وفي حالة الغفوة ذاك القلب يقول باطل هذا هذا في الشروط التكوينيه العقلية كذلك في الشروط التعبديه هم نفسي حينما قلت له بعثك ذاك كان صغيرا وقد أسكينا بشرط البلوغ مثلا شرطا تعبديا ثم ذاك بعد ايجاب هذا ذاك صدفة صار بالغ فقال قبلته. يقول خلو هذا مفتح لأنه كان وقت إيجابي غير بالت أول عكس أنا بعدما قلت بعتك في وقت قبول ذات أصبحت سفيها الله تعالى سلب أخذ ما أصبحت سفيها فسا تقول مجنون اتفاقا مجنون ما, ما, ما ليش الشيخ جعل الجنون من اقسام انتهاء انتفاء الشرط التكويني ليش الشكل التفاق انا ما افعل سقول سفي فهذا مع, مع السفه واضح انه الشرط التكويني ما منتفي لكن الشرط, الشرط الرشد الرشد انتفى الرشد شرط شرط صرت عبد يعني بعد ما كنت حرا صرت عبدها بس افرضوا اذا صرت هالشكري نفسش على كل حال في الشرائط الشرعية هم نفس الشيء وما يفرق الشريف بين الشرائط العقلية والشرائط الشرعية انه يقول يجب ان يكون مقال من اول الايجاب والى اخر القبول واجدين للشرائط التكوينية والشرقين. هذا هو الشرط الجديد الذي يعلمه الشيخ هذا طالع حتى نبحثه غدا